جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا ووفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين يقول السائل قول البعض جزاك الله ألف خير بقصد المكافأة والتكثير هل هذا مشروع؟ قول القائل قول جزاك الله ألف خير هذا من حرصه على, على الإحسان لكنه في الوقت نفسه من عدم ثقه لهذا الدعاء لأن قوله عليه الصلاة والسلام خيرا نكره في في هذا السياق فهي أعظم من ألف أعظم من ألف خير فأنت عندما تقول ألف خير قيدت تواسعا هي أعظم من ألف فإذا حددتها بألف ظن منك أنك بالغت أو أيضاً بالغت أكثر وقلت مليون، فهي في, في, في أصلها أبلغ من من ألف ومن مليون ومن أكثر، لكن بعض الناس في مقام الحرص يظن أنه إذا قال ألف خير واسع، وهو في الحقيقة ضيق، والله جزاكم الله خيراً، سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك